وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني إمائك نواصينا بيدك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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي فناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين